جنة ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء ترى وجوها كالحات ترى وجوها ناعمات زنونا جلب البكا جلب البكا لصحبه اهل عاشوا على هدي النبي يرجون رحمان السماء ترى وجوها الناضرات فوق المنابر في السماء فإذا سألت فإنهم قوم اللباسهم الوفاء يدعون في الليل البهيم يا رب نقبل ذا الدعاء يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء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 يا ربي اننا مشفقون يا ربي اننا راغبون في جنة فوق السماء في جنة الخندل التي رفع الرسل لها اللواء لا يخزي ما ذا نقول ام حزننا جلب البكاء جللا بكا لصحبه اهل المحابه والاخاء عاشوا على هدي النبي يا